Carap mixed, duck, I على on عملت ground. I made a storm. We're not betraying and not betraying. We're in a kingdom where we can't stop. And I chose. I lived in my state and in the streets. I was cut off and I came back. I turned to forget the لقصر اي جمال دورت ما بين كل الناس حالة واحدة شوف فيه خلاص كلها صاحب صاحب صور. في سيدي دارو فتاك مش هادية اللي بيدي ارض الحرب بيهاضية بني غازي ستواطع مش ميلي. من اعدانة بناخد فديه اللي بيو الكل قلت العبدي بيكمل وصورته اسال عليه يا ابا وشوف سير احمى عبدي معروف بالجلطة مشاكس واسمع عمو احط اشكال السلة سنت تصبط كله بيغبط مين اتخبط كل في الهر يلسان بلبط ويرد بكلام خير بطل علي تشيب لي فرد تقتل كل عوال جفن اربا خطر بيرحم زمن القلوب الحجر مرحبا بالفرفين اخرك وانا استناها على راح راح طباوة ايه ديور ما ازرلي حساب ديب لو زق انا اتماع نص حرم بلدك عشار انا نسخة مفيش مئنات وانت حرم كسر جابت اجل خلك يا با تنسا تترسم بالسكينة واتات تأذب ولا في خروف ولا صلح بروزة حد عندك نتعزم ناكلوس يا الدكحة اللي في دارنا بالنار ترى باخره يغفل قصده انا ايلي ساعات انا شافي طلع في شرع دا كان دا من ما كان انا وزمي لبسك تندير بكتر وما ماتي في مكان مره كسر على واحد خطر كان هو وحر ما كانت داقة تفرق خبا والحر ما في الوش اخد كان قطر لا لما لاني عصر واتسرق على منطيته المثبوط الرجع انا في مشاكل بشور قال لي في دمه سهله يا جدع على ايدي الكروات اترم وقلت له ترع التليفون سنه ما لقلوش يا بصو بعدي حضرني زميل واني كلمني الهفت وما كانش مستنيش بعد زميلي ما صاحبش زي بحتر يخرج على التمسك انا متحوت بين كم كوور والخس صاحبا في يدو فيدو زيك زور يسبت خسبي الهيل ايه ده هل انت اخو يا فوق كده انا لو بعك ما شوفش الرده وانا حبيت اثبيت لدوده ما ممنوع الكار ايه واحد من ده ريس بلي يضربو طلقه بسلاح ايه ده صاحب ياخدي الطلقه موت وابا صاحب اللي بقيت هاخد انا السلاح منه سو واضرب اللي ضربو ده ماته والخس مو و ده الحدن اللي انا فيه برتار خيزة في زبان زوار في الغير اخويا بندار حق انا جبتوا مفيش انزار انا متهم دارد بالنار دلوقتي ما بين اربع عدار اسمع حوار دي الحرب يا, يا انا و انا غاز غازم لو يخربوا كل الدور انزل بني غازي شفاف طلع حتى عيلتي العبد كباره الله طرف لو صعب لينكار المنصور لازم تحذر اه طول اللي ما كتير الحج ركب العبد كبير جيب الناميه عنده ضمير بتلوسون عنوان باش احمل عبد قدامه تكواش الحرب صخرته مطرش <تصفيق> على الاجانب عمل كماش لو يحجموه في مكان بيدي واقيت عينك اتت على اسمك اتصي ده اللي بتبص في خمنته الطيب ويا الغلبا ومع الجدعك جدع انت اتحمل عبيدي مفيش مث من بني غزيارد المدعى موقع طرب ميكس دوت كوم